هلاك وإصابة ستة عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة بينهم ضابط في ننجرهار البداية من ولايات خراسان هلاك وإصابة ستة عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة بينهم ضابط في ننجرهار بتوفيق من الله تعالى قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة بمدينة جلال أباد في ننجرهار ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة ستة عناصر كانوا على متنها بينهم ضابط ولله الحمد على توفيقه وأخيرا إلى ولاية الشام من الخير بتوفيق الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة من استهداف أحد عناصر البيكيكيها المرتدين في قرية الشنان للأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي الختام هذا تذكر بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك إصابة ستة عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة بينهم ضابط في ننجرهار وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتمون أسلوبات في سبيل الله أرواحا تجود يا جنود الله فدوا راية بِسْمِ رَبِّي قَد سَمَتْ فِيهَا الْبُنُونُ يَا جُلُودَ اللَّهِ خُضُوها وَذُدُّوا إِنَّهَا الْجَنَّاتُ تَدْعُوكُمْ فَجُودُوا